سيدنا والاقوى الحاق البخار الغليظ ودخان التنبات المحور مستمد هذا الالحاق كما ذكر سيدنا ابراهيم بسسر البخاري الغنيض مشترك في المناط مع الغبار، فإن ظاهر حسنة سليمان المروزي التي سبقت رواة تنزيل الغبار منزلة زلة الآكل، حيث قال فيها هذا. فإن ذلك مفطر مثل الاكل والشعر فهذا التمثيل مثل الاكل والشعر قد يستفيد منه بعضهم أن سر مفطرية الغبار كونه أقلان وذلك مثل الاكل فسر مفطرية الغبار كونه أقلان باعتبار اجتماله على أجزاء دقيقة من التراب تنفذ إلى الجو عن طريق الحلق فيصدق عنوان الحقل في الميزين وهذا المناطق الموجود في الغبار موجود أيضا في الدخار الغليل الدخان الغليل فإن الجميع مشتمل على أجزاء دقيقات تنفذ إلى الجو من طريق الحلق فيتحقق عنوان الحقل. ما دام ما دام السر في مفاضريه الغبار هو هذا على السما موجودا أيضا في الدخان الغليظ البخار الغليظ والطارد أيضا. البخار اسمه على أجزاء من مع شر الدخان. الشو غلي. البخار. الدخان لا محال يشتغل على أجزاء من الدخان. أجزاء نارية. ما. ولا ما هو الميز بينهم الهواء هو اللي يشتغل على أجزاء نارية. فحين إذن بعد هذا سيدنا الخويق بالسرور ناقش في ذلك يقول أما من ناحية الحار الفخار فأولا ليس في مفضرية العضاء كونه أكلم حتى نلتق به مثلا الفخار الرواية تنزل هذا منزلتها تنزيل حكمي مو تنزيل موضوعي وذلك مثل الأكل والشرب والجمع يعني يقول مثل ما هذا مفطر هذه أيضا مفطران تنزيل في ماذا؟ في الحكم في المفطريين مو تنزيل في الموضوع حتى نقول بأن مناط المفطرية في الغبار كونه أكلان هو مفطر كما أن الآن مفطر فمفطريته مفطريه تعبديه مو لانه اقلق مفطرا وبالتالي بما ان مفطريته مفطريه تعبديه لا بمناطق الاكل فحينئذ لا يمكن تعديته حتى الى مثلا البخار و الدخان ورد التعبد في هذا المقدار فلا يمكن تعميمه ثانيا بانه استقرت سيره المسلمين على عدم الاجتناب على البخار الغليظ وغير الغليظ خصوصا وان سيرتهم جرت على استعمال الحمامات التي تشتمل على البخار الغليظ وحينئذ لا دليل على بعد استقرار سيره المسلمين على عدم التحرز عنه لا دليل على كونه مفطر حتى يقول صاحب العروه الاقوات و اما من ناحيه الدخان مضافا إلى أن مفطرية الغبار مفطرية عبدية فلا يمكن تعنيمها للدخان ذكرنا فيما مضى بعض النصوص التي تدل على عدم مفطرية الدخان نفسه موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حذفك قال جائز لا بسمي فكيف نلتزم بالمتضطرية مع ورود النص على عكس ذلك يقول سيدنا نعم سيرة المتشرعة التي لا يقعد اتصالها بزمان المعصوم عليه السلام قامت على التحرز من الدخان ولعل هذا هو السر في عكس عدم تجويزهم شرب الدخان. النسيء المتشرعة التي يحتمل اتصالها بزمان المعصوم قامت على التحرز عن الدخان. ما قامت على التحرز عن البخار، لكن قامت على التحرز عن الدخان. فهذه السيره توجب الاحتياط في المقام، لأن يكون الأحوط ترك الدخان بقسميه الغليظ وغير الغليظ في موارد الصوم. والأقوى الحاق البخار الغليظ في القوة إشكال نعم الأحوى فيه ما ذلك؟ تعليق السيد الإمام. الأقوى محل منع نعم هو الأقوى. السيد الإمام. والأقوى الحاق البخار الغليظ ودخان التنبك ونحوه. ولا بأس بما يدخل إلى الحلق غفله أو نسيانا لعدم صفة عنوان العمد أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول لم يتحفظ لأنه ما كان عند احتمال أن يصل إلى حلق فوصل أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ولا قذابه الاحوث التحفظ مع عدم الاطنان اذا عندك منان بعدم الوصول لا يزال التحفظ اما اذا عندك منان بعدم الوصول يجب عليه التحفظ طبعا عن عما هو مفطر في البقاء متى افضل بغنى عدم الوصول مشكل الا اذا كان مؤمن الا اذا كان مؤمن بعدم الوصول السابع المفطر السابع الارتماس في الماء <تصفيق> وذكر سيدنا القوي خدس سرور أن, أن هذا المفطر قد اختلف فيه فذهب الشيخ والعلماء الشيخ الثاني والمحطر وصاحب المدارك وغيرهم إلى أنه محرم تكليفا وليس مفطرا وطعا يحرم على الصائم تكليفاً الارتماس أما أنه لو ارتماس يقول صومه لا على ذلك كرمة وضعية كرمة تكليفيه وبعضهم ذهب إلى أنه مفطر ويستوجب القضاء والكفارة وبعضهم ذهب إلى أنه يستوجب القضاء دون الكفارة وبعضهم ذهب إلى مجرد التراها. كما عن السيد المرتضى وابن إدريس ومن المعاصرين السيد السيستاني يذهب إلى مجرد الكراهات وأنه ليس بمفطر اصلا وقد ذهب الحنابلة ايضا إلى ذلك كما نقل سيدنا الحوري في هذا الكتاب أنه الحنابلة ذهبوا إلى الكراهات المستند المستمع هو الرواية نشوف نرى الرواية الروايات منها صحيح حريز والعجيب من بعض الكتاب المعاصرين في كتابه يناقش في وثاقه حريز مع أنه من وجوه الأصحاب من شائف الطريقة ومن يتساعد فيه وأنه يناقش في وثاقة حريز, حريز فصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء لا يرتمس فالنهيه والناهي ظاهر هنا في الإرشاد إلى الفساد لأنهم عندهم قاعدات أنه الأصل في الأوامر والنواهي المولوية إلا أن تكون قرينه على الشعبية وإن كان هذا الاصل لا يسلم به عن ثالث سيد السستاني. ولكن هذا المشهور عندهم ان الاصل في الاوامر والنواهي المولويه الا ان تقوم قرينه على قرينة الارشاديه وهناك قرينه عامه على الارشاديه وهي متى ما تعلق الامر والنهي باجزاء العباده او شرائطها فهو ارشاد إلى الفساد عند فقد هذا الشر هذا الشر أو هذا الجزء فإذا قال مثلا لا تضحك في الصلاة ظاهره متعلق بشيء مرتبط بالعبادة بالجزء أو بالشرط ظاهر الأوامر والنواهي المتعلقة بالأجزاء والشرايط والإرشاد إلى الفساد هنا أيضا لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ظاهر منه أنه متعلق بشيء مرتبط بالعبادة لا بنفس العبادة أنه ما تعلق بالصوم ما قال لا تصوم. متعلق بما هو مرتبط بالعبادة فيكون ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد وأن العبادة مع هذا الارثمان تكون فاسدة وصحيح الحلبي عنه عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس الاحسير مي لا يستنفع ما يخالف لكن لا يكن نلاحظ صحيحه محمد بن مسلم قال سمعت هذا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث حصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ظاهر الرواية كما يقول سيدنا الحوئي ليس لا يضر الصائم بما هو صائم لا يضر الصائم بلحاظ صومه ليس بلحاظ بما هو صائم لا يضر الصائم ما صنع يعني لا يضر صومه ما صنع إذا اجتنب العديد لأمه فالإضرار هنا وإن تعلق بالصائم إلا أن المقصود لباً تعلقه بالصوم لا يضر الصوم ما صنع الصائم اذا اجتنب هذه الامور وظاهر انه لا معنى للاضرار بالصوم الا افساده لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب هذه الامور معناه انه اذا لم يجتنب هذه الامور فهذه الامور تضر بالصوم ولا معنى للاضرار بالصوم الا فساده وانتفاعه لا الحرم التكليفيه مثلا ظاهره لا يضره الصائم هو الإضرار بالصوم والإضرار بالصوم لا معنى له إلا الإفساد فحين مقتضى هذه النصوص نقول بمفترية الارتماس ولكن بإزاء هذه النصوص روايات تدل على عكس ذلك منها موثقة إسحاق بن عمار الظاهرة في عدن الافطار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال لا ليس عليه قضاء ولا يعودا هذا يعني على الأقل مثلا إذا استفاد كذا يعني مجرد الحرمة التقليدية مثلا ولا يعودان يعني هذا محرمون ولكنه غير مفطر لا يجب حتى القضاء والكلام وقع عندهم في الجمع بين طائفتين من الروايات الطائفة الظاهرة في المفطريات لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنبت الآف الصان أو لا يرتمس المحرم والصائم والمحرم رأسه في الماء كيف الجمع بين الطائفتين الروايات فذكر وجوها للجمع الوجه الأول أن الجمع بين هذه الروايات بحمل الروايات الظاهرة في المنع لا يرتمس على القرمة التفكيزية وهذه الموثقه ومثالها على مثل الحكم الوضعي فهو أنها غير مفطر هذا غير مفطر سيدنا الخوي قدس الروي يقول هذا الجمع جمع تبرعي وذلك لانه تابى عنه النصوص لا سيما صحيح محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب هذه الهنة. ظاهرها لا يضر الصائم من حيث صومه لا من حيث وصايه يصير الصائم من لا من حيث صومه صومه على كل حال صحيح إذا قلنا بأن الارتماس محرم تكليفاً إذا قلنا بأن الارتماس محرم تكليفا فقط فالصوم لا يضر به وإنما الارتماس يضر بالصائم لأنه ارتكب محرما لا يضر بالصوم الارتماس إذا كان محرما تكليفا أو مكروها إذا كان محرما تكليفا أو مطلوبا فهو مضر بالصائم وليس مضرا بالصوم شيء يقول هذا خلاف ظاهر الرواية ظاهر الرواية أن الإضرار هنا مناطه موضوع الصوم وإن كان تعدير الرواية بالصائم لا يضر الصائم ما صنع لكن المناط والموضوع للإضرار هو الصوم ومن الواضح أنه لا معنى لإضرار الصوم إلا كساده فالحمل حمل الإضرار لا يضر على الحرمه التكليفيه أو على الكراهة هذا حمل خلاف الظاهر خصوصا وأن الإمام ذكر الارتناس مع النقطران هلاك والشرب والجماع والنساء والالتماس فيما ذكره في سياق وفي عداد المفتراد لا في المحرمات التكليفيه فهذا الحمل حمل بعيد الحمل الثاني انه يحمل على الفراغات بمعنى ان الروايات التي تمنع عنه ناظر الى انه مضر للصوم لكن مضر من حيث مرتبته لا أصل صحته. هو يضرب الصوم لكن يضرب الصوم من حيث الكمال لا من حيث أصل الصحة. فيلتزمون بالكراهية الوضعية كراهية الوضعية بهذا المعنى يعني أنه مضر بالصوم لكن مضر من حيث مرتبة الكمال لا من حيث أصل الصحة صوم صحيح لكنه غير مقبول مثلا لم يصل إلى مرتبة الكمال. المطلوبة من الصائم لم يصل الى مرتبه الكمال في ضيافه الله مثلا الى هذا المقام وهذه الوجوه والاعتبارات فقد يلتزم بالكراهه لكن الكراهه الوضعيه فحينئذ نلتزم بان المرال بصحيح محمد بن مسلم لا يضر الصائم لا بما هو صائم بل بالحاضر صومه ونقول مقصود بالإضرار بالصوم إفساده نتزم بذلك ولكن إفساده يعني إفساد مرتبته الكمالية مو إفساد أصل الصحام يقول السيد هذا جمعون بل فالأضعف من الأول باعتبار أنه لا يرتمس أو هذا الناقص لا يدر الصائم ما صنع ظاهره أن الإضرار بالصوم والإضرار بالصمد وإنه هناك حساد فساد أصل الصحاب ومن جهة أخرى يقول ليس عليه قضاء ولا يعوده لسان هذا لسان الفساد ولسان هذا لسان الصحاب فكيف يمكن الجمع بينهما من هذه الوجود بل هما متعارضا الطائفة من الروايات متعارضا وبالتالي بعد ان يستقر التعارض بينهما ولا يوجد جمع عرفي بينهما نرجع الى المرجحات الصدوريات والجهتية ومن المرجحات الجهتيه المخالفه للعامه فإن الرشد في خلافهم وبما اننا اذا ذهبنا الى مثلا فتاوى العامة نجد ان العامة كما يذكر سيدنا هنا تفقوا على عدم الفقير ان الصوم لا يبخل بالاغتنام والحنابله ذهبوا الى الفراغات فنحن الروايات الوارده في عدم المفطريات على انها في مقام التقيه وناطركم الفتاوى العامة ونلتزم بالروايات المصرحه في المفتريات لذلك هنا في هذه التعليقات الارتماس في الماء على الاحوار عند السيدين أمين يولد بيكين وكذلك الشيخ الأراضي يعني لا يكتون بذلك اعتبار وجود المعارضة وإنما ينتزون ويكفي فيه رمس الرأس مثلا لا رمس تماما البدن لأن مورد النصوص في الرأس مورد النصوص هو الرأس لا يرمس رأسه لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في المال لا يرمس مورد النصوص هو الرأس قاتل على الخطوة الأحوال في الماء يعني يرى أنه أنزل بنجي في الماء ماء الآن يتبقى في الماء الآن الله وإن كان سائر البدن خارجا عنه هم الرمز تحقق رمز الرأس تحقق من غير فرق بين أن يكون رمزه دفعة واحدة أو بالتدريج المهم عنوان الرمز أو ما يحصل بالدفعة يحصل بالتدريج نعم لو غمسه على التعاقر نصف ثم رفعه ثم غمس النصف الاخر لا يصدق انه رمس رأسه تحت الماء وان استوعب الماء الراس لكنه ما رمسه تحت الماء لا دفعتن ولا تدريجن والمراد بالراس ما فوق الرقبه بتمام يعني بما يشمل الوجه و شعر المنتصر بالبشراء <تصفيق> هذا مختبر ظهور العرض قالوا رأس قطع رأسه هو قطع رأس يعني القص وجهه ما قطع رأس قطع رأسه عرفان يعني أزاله ما هو في الرقبة ما في الرقب بتمامه ظاهر عنوان الراس عرفان هو هذا ما قطع رأسه. قطع رأسه. وهذا الظاهر منه واللي لا يقع <تصفيق> ما فوق الرقبه بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ يعني الاذنين والعينين في البطلان يعني الراس شعر ظاهر ولكنه غمس الاذن الاذنين والانف والعينين والفن تحت الماء ما دام جلبة الراس ظاهره ما دام جلدة الرأس ظاهرة فحينئذ لا يصدق بأنه رمس رأسه فرمس رأسه لا يصدق نعم الأحوال ترك ذلك لما كان شيء شيئا إلى الحالة مثلا ويحقق مصدق الشعر ولكنه لم يصدق عنوان الرأس وخروج الشعر لا ينافي صدق الراس يعني الشعر الغير المتصل للبشرات شعر الطويل إذا خرج لا ينفس رمس رأسه وإن كان شعره خارجه لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء لان مورد الرواية شنو؟ الماء والارتماس في الماء وظاهر المراد به الماء المطلق الذي يصدق عليه عنوان الماء بلا اضافتين فلا يشمل غير الماء من المائعات ولا رمسه في الماء المضاف أيضا وإن كان الاحوال فلا يدخل شيئا الى حال فهي الاجتناب عن ذلك هنا أيضا في بل ولا رمسه في الماء المضار لا يترك الاحتياط في الماء المضار يعني الاحتياط في وان وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضار لا يترك في مثل الجلاد خصوصا مع ذهابرة بحسر ماء الوارد لأنه لا يترك أنك الاحتياط بل لا يترك الاحتياط فيه نعم. قلابين. المسألة الواحد الثلاثة لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه. ماده ماذا بها رأسه ثم رمسه فالأحوى بل الأقوى قطان الصوف يسقط معنى الماء لا يصل إلى رشادك. مع ان الماء لا يصل الى بشره لكن عرفون يقال الرمز هذا فباعتبار صدق عنوان الرمز عرفا نلتزم بالمفطري نعم لو ادخل رأسه في إناء مثل ما يستعمل الغواصين في الجهاز ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر على الله ما هو الفرق؟ يقول سيبقه يقف الصدق الرسل يطل راسه بما ويدخلها في الماء عرفنا أن يستقع ورمس راسه يخلي راسه تحت جهاز ويطمس راسه عرفه ما يستقع لناه ورمس راسه في الماء في عدن الصدق العرفي بعد الحائل عن البشراء إذا كان الحائل متصل بالبشراء يصدق الرمس في الماء وإذا كان الحائل بعيد عن البشرة لا يسقط عنوان الرمس في الماء ما يقال رمس رأس الله رمس الجهاز في الماء أمر رأسه شنو رأيكم نعم بالنسبه الى هذا الغوص نقول لا ما كفر لأن يقول متصل بالبشره او بعيد عن البشره ليش عند ذلك واحد في عنوان الغوص هذا الغوص لا يصدق الا مع جريان الماء على البشره فاذا كان هناك حائل عن وصول الماء سواء كان متصل بالبشره او بعيد عنها ما يصدق عنوان الغوص ما يقال اغتسل اذا ادخل بدنه في الماء وهو في جهاز ليش ما يقال اقتسم باعتبار أنه هذا أن الغص الظاهر في وصول ما إلى البشرة ما عدم وصول ما إلى لا يصدق أن الغص وأن كان حائل متصل أم لا أما عنوان الرمس يقول لا عنوان الرمس عرفان يصدق مع حتى وجود الحائل إذا كان حائل متصلاً إلى ولكن ما عدم اتصال البشرة لا ما رأى الصدق وعلى الصدق أرسل من أن يصدق ولكن في حائل بينه وبين الغسل لا ما غسل البشر ما غسل البشراء غسل, البشر. غسل, <تصفيق> <تصفيق> <تبور> غسل> <تصفيق> ما عندهم ما يعني في مكان واحد فري قرصة ليش لأنه هو في مكان واحد أما إذا كان مستوعب فلا فلا إذا بشيء يمنع وحقي ذي يقال غسل يده وغسل يده, رسل يده. رسل يده. لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ما يصدق علي عنوان الرمز وإن اجتمل على جميع ذبي إبريق مثلا ما لم يصدق الرمز في الماء كأن يضبط تحت شلال مثلا هذا يصدق علي عنوان الرمز إذا وقف الشلال شلال ووصل إذا سوى استوعى برأسه يصدق علي عنوان الرمز أو حتى الحنفيات إذا كانت مثلا ضخمة مثلا الحنفية بحيث تكون الماء كثيرا ويفضق عنوان الرمز إن حرة وإن آه، آه، وإن اشتمل على جميع مالا نصدق عنوان الرمز نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عالم إلى سافل ولو على وجه التسميم فالظاهر المطلان بصدق الرمز وكذا في الميزات إذا كان كبيراً, كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا لماذا نحصل في مسألة الرابعة والثلاثون في ذر رأسين إذا تميز المصلي منهما معروف أن هذا هو الرأس الأصلي وذاك راس زائد بلا إشكال رمس ذاك الرأس الزائد لا يتقلصون رمس, رمس رأسه رمس رأسه ظاهر في الرأس الأصلي مو في رأس في بدنه رمس رأسه ظاهر أنه في الرأس الأصلي إذن لا يصدق الله مع رأسنا إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ومع عدم التميز يجب الاجتناب عن رمس كل منهما مع أنه يجب الأذن إذا رمسه هو يعلم بأن أحد الرأسين رأس أصليون فيعلم أن رمس أحدهما مفطرون فمع وجود العلم الاجمالي بمفطريتي رمسي احدهما العلم الاجمالي متنجز فمفطره تنجزه وجود الاجتماع عن رمسي كليهما فلو رمسهما معا حصل المفطر بطل الصوم عليه الصلاه والسلام اما لو رمس واحدا منهما فهو لا يعلم انه الراس الاصلي ام غيره رمس واحدا منهما هنا يقال بعدم وجود الكفاره وإن كانت الحركه لماذا لانه قاعده عامه كل ما شفت في موضوع لحكم من الاحكام فالاصل هذا التحق لا في اي مورد من المواقف مثلا شككنا ان هذا المائع خمر او خلون الخمر هو موضوع الحرمات حرمه الشر وليس الخل ما دمنا نشك في الموضوع فمقتضى العصب عدم تحقق القضاه اصعب عدم الاجدي مقتضى عدم تحقق الموضوع نفس الشيء في موارد العلم الاجتماعي مثلا اذا علمنا اجمالا بانه ان شرب احد الاناء انكم وقام شرب واحد من الاناء فنحن نعلم اجمالا بانه فيما شرب الخمر او شرب المنع الاخر لا يقام الحج عليه ماذا لا يقام فالحج عليه يعتبر نميس مثل الموضوع موضوع اقامه الحج شرب الخمر قال ما تبدل اصلا هذا من تمام طيب وان كان هو في محرم لكن مبين لا يقام الحج عليه وكذلك في التنجس انسان ماذا يعلم ان احل الهناء نجس ولمس بثوبه أحدهما وإن كان قد ارتكب محرما فالشاهد في مقامنا كذلك يقال إذا رمس أحد الرأسين وهو لا يعلم أنه أصليون ارتكب محرما لأن مقتضى تنجز العلم الإجمالي وجود الإسلام عن كليهما معا وهو خالد مقتضى من جزع علم الاجماع ارتكب محرما لكنه لا يجب عليه كفاره لأن موضوع الكفاره تناول المفطر وهو لم يتناول المفطر مشكوك ذلك الاصل عليه نعم يجب عليه الصوم في نظر سيدنا الطوسي لا يجب الكفاره لكن يجب عليه الصوم ليش لمنافات ذلك لنية بالصوم وان كانوا مو معلوم تناول المفطر احتمالا أن الرأس هذا غير أصلي فهو معلوم استخداما المفطر ولكنه يتنافى هذا الاقتحام وهذا الأقدام مع نية الصوم بينا هذا بمثل وهو ما إذا علم إجمالا بأن الخبر على احتمال صحيح على احتمال كذب بينا هنا سر المنافأة هو هذا سر المنافأة أحد وجهين كما يقول سيدنا الوجه الأولى بانه نيه الصوم هي نية الامساك عن المفطر على جميع التقاويم مو على تقدير نية نيه عن المفطر على جميع التقاويم واما اذا اراد الامساك عن المفطر على تقدير دون تقدير ما يستطع الواحد نيه الصوم مثلا في هذا المثال اذا علم أن أحد الخبرين كذبون ونوى أن يخبر بهذا الخبر، فهو هنا ما نوى على جميع الدقائق بل على تقديره على تقدير أن هذا الخبر صادق أنا نوى الصم لكن على تقدير أن هذا الخبر كاذب فنمونة والصم لأني استخدمته مع احتمال أنه كاذبون فما صارت نية الإمساك عن المفطر على جميع التقديم يعني تقدير بدون تقدير أنا ناول للإمساك إن كان هذا الخبر صادقا واما إذا كان الخبر كاذبا ما معناه أنه الإمساك فهو كاذبون كذلك هنا إذا علم بأن أحد الرأسين أصليون ورمسه فهو ناو للامساك عن الارتماس على تقدير كون هذا الرأس غير اصلي واما على تقدير كونه اصليا فلم يبلغنا عنه عن الارتماس واضح اذا هنا ما تحققت نيه الامساك المعتبر في الصوم وهذا؟ أن ينول الإمساق عن المبطر على جميع التقادير وهنا إذا اقتحم أحد أطراف العلم الإلماني نوى الإمساق عن المبطر لكن على تقدير كونه غير مبطل، لا على جميع التقادير فلم تحصل نية بصنف يكون بصنف صار واضح الوجه الثاني أن نلتزم بأن موضوع القضاء يقضي ما فات كما فات موضوع القضاء هو عمان والمراد بعنوان الفوز فوز الفريضة الاعان من الفريضة الواقعية والفريضة الظاهرية الان اذا علم ان احد الرأسين اصليا او علم بان احد الخبرين كاذب او علم بان احد المائعين ماء كما في المثل الاخير امامه مايعان واحد منهم خف وواحد منهما ماء لكن ما يدري الماء من الخف لا يوجد له الرمز في الماء لكن يوجد له الرمز في الخف ماذا هناك هذه الموارد إذا رمس رأسه في أحد المائعين فهو ما يعلم بفوات الفريضة الواقعية لعله رمس رأسه في الخن في المريضة الواقعية ما ذلك موجودة لكنه يعلم بفوات الفريضة الظاهرية ظاهرا هو مكلف بوجوب الاجتماع عن كليهما بما قلت الله عن فمع عدم اجتنابه عن كليهما واكتحامه في احدهما يحرز ان الفريضة الظاهريه قد فاته وموضوع القضاء هو عنوان الفوز الاعم الفوض الفريض الفريضة الواقعية وفوض الفريضة الظاهريه فلما صدق عنوان الفوز جبعين أرابع يقول هنا في ذي الرأسين إذا تميز الرأس الأصلي في المدار عليه وما عدم التميز يجيب الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما مع تعليق السيء إلا إذا كان أصليا فرج التعليف السيء عن هذا الكلام معا تعليف السيء خب فرضا شاهدنا أنه خرج التاريخة السيجي بيقاناً الكلام الكلامه هي عدم تمييز الرأس الأصلي إلا إذا كان مصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر يعني يتنفس من هذا ويتنفس من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا, ويسمع من هذا ويأكل بهذا ويأكل بهذا يعني أنه مصلي فيبطل برمس أحدهما أيضاً بأشكراً رمس رأسه بعد إذا كانت لهم أصلي رمس رأسه يوجد القضاء إلا برمسهما معا تاريخة سيد الإمام ومع كون كل منهما أصليا يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوث بطلان ماذا تاريخة سيد الإمام فالأحوث بطلانه برمس أحدهم هذا قارج عن قارج كلامنا رأس أصلي غير متميز، مورد العلم الإجمالي هنا هل القضاء والكفارة أو يجروا القضاء فقط دون كفارة هذا حسب ما بيننا. الشهر. المسألة الخامسة والثلاثون إذا كان هناك ماء يعلم بكون أحدهما ما يجب الاشتناب عنه تحسن مسألة علم إجمال موجود ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على رمز فيه ماء مسألة السادسة والثلاثون لا يبطل الصوم بالارتماس سهوان ما صدق عنوان العام أو قهران كان يبقى او السقوط في الماء من غير اختيار يعني ما حد رمى وانما هو سقط من غير اختيار المساله السابعه والثلاثون اذا القى نفسه من شاهقين وقال انا قبل ان اوصل الماء انحرف عن الماء كما نوى الارتباط في الماء بتخيل عدم الرامس فوقع في الماء لم يغفر صومه لانه ما انا والمقطع معاش روسي مع الاطمئنان يقول الشيخ يعني مطمئن بانه ما رايك بالرمس بتخيل عدم الرمس مع كونه مامونه بوسيله يعني عدتهم الخامسة اذا لم تقض العاده برمسه وإلا فمع الالتفات فالأحوض الحاقه بالعام تار مطمئن بأنه لا يرتميس هذا فارج عنها الكلام ما هو مطمئن تار مطمئن شك عنده هنا يقول سيدينا أبصورة صورة قضاء العاد بالوقوع عاد انتقع فإذا أنت ملتفت إلى أن مقتضى العادة انتقع وما يقول أنا ما نويت هذا نحق بالعامل طابع المسألة الأربعون أو تسعة ثابر إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاد، لم يجب الوشف على الشكل الموضوع أما الشكل الموضوع المسألة التاسعة والثلاثة إذا ارتمس إسيانه أو قهران ثم تذكره في الناس وجد عليه المبادرة للقروض وإلا قطر أسفل قلنا هل أكو فتوى أو احتياط قد يقال، فأنه لا وجه لذلك لماذا؟ لأنه المفطر هو حدوث الارتماس المفطر هو حدوث الارتماس وهذا الآن ارتمس صح صحب ثم علم في أثناء الامر. الآن لو يبقى في الماء ساعتين ما يقال أحدث ارتماس يعني. لأن هذا بقاء للارتماس الأول لا حدوث ارتماس, لا حدوث ارتماس. المفطر ظاهر الادله أن المفطر حدوث الارتماس لا يضر الصائم ما صناح إذا اجتنبت على اتصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ظاهره أن المحرم أو المضرب الصوم حدوث في الارتماس هذا ما يقال لأنه أحدث ارتماسه هذا اقتداد للارتماس الأول والمفروض أن الارتماس الأول غير مفطر لأنه وقع عن نسيان فحينئذن هو لم يحدث ارتماسه وما أنه لم يحدث ارتماسه حينئذن لا يكون مفطران حتى لو بقي سنة لذلك مثلاً نرى بأنه في الغسل المرتماسي يقول ما يكفي لو كان في الماء موجود من الأول بعدين تذكر أن عليه غسل فحرك نفسه داخل الماء بعنوان أنه يقتصر المرتميسي يقول ما يكفي لو يطلع نفسه ويدخل رأسه في الماء مرة ثانية هذا دليل دليل على أن الظاهر من النصوص الحدود مو الإبداع وإن له مرتمس معه. واجب علي ان اغتسل غسل التماسي الان من اغتسل غسل مرتكز في لماذا هناك يشترطون ان يفقد بدنه ثم يلقي نفسه في المؤامره الاخرى لان الظاهر من العنوان هو العنوان الحدوثي مو عنوان الاهتداء ظاهر الرواية هناك في صحيح الحلبى اذا ارتمس الجنوب بالماء ارتماسه واحدة أجزأه ذلك من غسله إرتماسة ظاهره في الحدود له الامتداد صوابه؟ وقد يقال مقتب القاعدة هنا غير ولكن سيدنا هو يقول مقتضى مناسبة الحرق بالموضوع أن العقل يقطع فن شنو الصواب؟ بين أن يحدث الارتماس هو الآن في الماء يطلع يحدث الارتماس وبين أن يبقى في الماء العقل يقطع بعدم الفارق بينهما وأن مناسبة الحكم الموضوع يعني الاضرار بالصوم أو المفطرية تتناسب مع كون الموضوع للمفطرية مطلق الكون تحت الماء سواء كان حادثا أو كان امتدادا للكون السابق هذا مقتضى من سلسلة حمد الله. آمين. الله ما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله <تصفيق> و لذلك يقول بأنه بطل صومه سرعا كيف في بيجاني على المحرام هل هو مواجب